وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا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 114. ليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 115. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا